ذلك من, ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَجْمَعُونَ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ لا كنت لديه إذ أجمعوا أمرهم